মানবতার সমাধান الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسِهِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذْ بَعَثَ أَشْقَاهَا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار جَلَّ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ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 الله الله أكبر الله لمن ربنا ولك الحمد الله الله أكبر وإياك نستعيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضاللا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فام اليتيم فلا تقهر وام السائل فلا تنهره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 فإذا فرغت فانصبوا إلى ربك فارغب الله الله اكبر سبحان الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد الله الله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 كلا لا ان لم ينته لنسف عن بناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطع و اسجد الله ثم الله Allahu Akbar Allah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 আল্লাহু আকবার ও আল্লাহু আকবার আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বাদরউদ্দিন আদিনদী আপনারা দেখছেন ফিস টিভি বাংলা দিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রযুক্ত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 एक किताब किताब सब समस्या विश्व मानवतार महान सम्पद शब्द मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी पर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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لم يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة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 جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه الله أكبر الله আমি আল্লাহিমন الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم تحدث اخبار كاوحالها يوم اذ يصدر الناس اشتات اللي يروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى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 িনা্র ড্াবে বাোর িনে তুবে আ্যর া তবো ড্িকর ন্বে এবে বের সাবা কདর্ত সক্বে আিন কয়ের সাবে থিন সাবের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 تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ الله أكبر الله a mm -hmm. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم <ورحمة> الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر الله أكبر>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 إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدا إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إلا فهم رحله الشتاء والصيف فاللي هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف হোলি মন ধামিদার ربنا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 فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله السلام علييك ررحمة الله السلام علييك رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله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 ममिन बंदा निजेटी इसलामी रंगे रंजित कर जीवन रंग धनु प्रति मंगलवार रसटाय पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टाइमदेश কোথা থেকে তিনি ছিল কাজের নির্দেশ দিবে নিষেধাজ্লা বিনার হুসেন্লাহ খান